اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه